وأجر مسمى والذين كفروا كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وَكَفَرْتُم بِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يهتدوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا فَسَيَقُولُونَ Thank you for وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى قد خلت من قبلهم من الجنة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبغير الحق وبما كنتم سُكُن واذْكُر الْخَاعِدِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمًا بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ وَقَدْ خَلَتِ تجلون فلن ما رأوه عارضا أمر ربنا تدمي كل شيء بأمر ربنا وجعلنا وجعل ما لهم سمعا وابصارا وأفئدة فما, فما نَاء إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْ مصدقاً, مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي الى الحق والى طريق مستقيم kom. bibinag Ja.